أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام من صاد كتاب تنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل به وذكرى المؤمن اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ضائبين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبريس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتبع فيها فاخرج انك من الصاغرين قال أنظرني لا يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا قل ذن لهم صراط المستقيم ثم لا تينهم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن قلبيهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مذعورا لمن تبعت منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم أَنْتَ أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوة لهم الشيطان مَا لهما ما غوري عنهما من سرآتهما وقال ما نهاتما ربكما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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما, وأقول لكما إن الشيطان لكما علو مبين قالا ربنا ورمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقريبه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني ادم خذوا دينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم سينة الله التي أَخْرَجَ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمَنُوا في الحياة الدنيا خالصة يوم الْقِيَامَةِ فذلك نفصل الْآيَاتِ لقوم يعلمون قل إِنَّمَا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَالْإِثْمَ والبغي بغير الحق والإثم والبر بغير الحق وأن تشربو بالله ما لم ينزل به تلقاوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجرهم لا يستخرعون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إما يحيّنكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فَمَنِ اتَّفَارَ أَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُلَاءَ إِصْحَابُنَا لَهُمْ بِهَا قَانِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ اتَّفَارَ اللَّهِ كَبِراً أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ أُلَاءَ كَانَ لُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أَيْنَ كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على عَلَى أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من مِنْ من الجن الْجِنِّ في النار كلما دخلت أم تلعن أختها حتى إذا بدّركوا فيها جميعا حتى إذا بدّركوا فيها جميعاً قالت أخاهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتيم ربنا هؤلاء أضلون فآتيم عذابا ضعفا من النار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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم ضواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وندعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا من اهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 فهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء, أن علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين لسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا, فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي غبت لا يخرج إلا نكدا فذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين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 فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإذا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ ربكم عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةِ فَاذْكُرُوا آلاء الله لعلكم تُفْلِحُونَ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء إن سميتموها انتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجلناه والذين معه بِرَحْمَةٍ منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 فتغلى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فلوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهرة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 لنخرجنك يا شعيب والذين آمَنُوا معك من قريتنا أَوْ لَتَعُودُنَّ في مِلَّتِنَا قَالَ اولو كنا كارهين قل على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا وسع رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُم صَيْبًا إِنَّكُمْ لَمَبْلُغُونَ فَغَشَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ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 من نبي إلا يكون أهلها اشخاص يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم حتى انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكتبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْغَاطِئُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَلَوْ نَشَأْ أَوْقَضْنَاهُمْ أَلَلَوْ نَشَأْ أَوْقَضْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَيَقْبَلُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَتْمَعُونَ تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقبل الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم يريد يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشين وأرسل في المدائن حاشين يأتوك بكل ساحر عليم وَجَاءَتِ الصَّحْرَاءُ بِالْعَوْنِ قَارِعِينَ نَرَى نَارًا بِظَنٍّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قالوا يا موسى إِمَّا أَنْ تُلقَى وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيِينَ قَالَ أَلْقُ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم إِلَى إلى موسى أن ألقي عطاك فإذا هي تلقه ما يحفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا نعملون فعذبوه نادس وانقلبوا صاردين قالوا آمنا برب العالمين رب موتى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمتهم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأطلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منطلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صدرا وترفنا مثلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدوا موسى وقومه ليبسدوا في الأرض ويدرة قال سنقتل أبناءهم ونتحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة بالمستقيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أقذنا آل فدعون بالسنين ونقص من السمراس لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه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 فانتقمنا منهم فأغرطناهم في اليم لِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا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 ان هؤلاء متبرا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم الهه وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يُقَفِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ من رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلصني في قومي وأصلح ولا تستبع سبيل المفسرين. ولما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه قال رب أري أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تدلى ربه للجبل جعله دسا وفر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين قال يا موسى إني صبيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 والذين كذبوا بآياتنا ولطاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جتدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاتلين. ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت ارحم الراحمين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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قدر وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك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 فتأكتبها للذين يتقون ويؤفون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجين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 فالذين آمنوا به وعزوه ونطروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المثلثون قل يا أيها الناس اني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت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 فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفة وادخلوا الْبَابَ سُجَّدًا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قربة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسيع العقاب وإنه لغفور رحيم فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أبلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إِنَّا لا نبيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم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 فاتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها, فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذب إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعذرون والذين كذبوا بآياتنا سنستدربهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفتروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَرْكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ يَكُونُوا إِلَّا يكون قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ عن الساعة أيان قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا مغته يسالونك فتأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي الذي من نفس واحدة وجعل منها سوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَالَ إِنَّا تَيْدَنَا صَالِحَ الْنَّكُونَ النَّبِنَ الشَّاكِرِينَ فَرَمَّا تَأْتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَةً فِيمَا تَأْتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا, لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فلهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهدين وإما ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم بايه قالوا لو لجس بيتها قل إنما أتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لطوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وقيفة ودون الجهد من القوم بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبعونه وله يسدلون